بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كبرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا النوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نشرت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سعرت وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ علمت نفس ما أحضرت فلا أكزم بالغنس الجواري الكنس والليل إذا عسو عس الصبح إذا تنفسا ان هولقول رسول كريم ذي قوه عند أَإِنَّ تَدَّينَكُمْ هُوَ شِركٌ مِّنَ الطَّاغُوتِ فَقَدْ أَبَىٰ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ ولقد رآه بِالْأُفُقِ المبين وما هو على الغيب بظن و ما هو بقول شيء قانع Om al-Salfi, fi al-Salfi.